ل ك الحمد أنت ق ي م السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ا ل ح ق ووعدك ح ق والجنة ح ق ق والنار حق و ا ل ن ب ي و ن ح ق ي أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت ا ل أ خ ر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطل فليس دونك شيء. لا إله إلا أنت سبحانك إ ن ا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهنا وربنا تمنورك فهديت فلك الحمد وعظم حلك م فأفوت فلك الحمد فسعت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم وعطيتك أفضل العطية وأهلها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المطر وتكشف الضر و ت ش ف ي ا ل س ف ي م وتغفر الذب العظيم. ل ك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد أولا ولك الحمد ا خ ر ا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا لك الحمد كله و ب ي د ك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك س ل م ن ا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا ف ا ف ر ل ن ا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا، بقها وجلها، على نيتها وسرها، ظاهرها وباطنها، اللهم ا غ س ل ن ا من خطايانا، الماء والثلج والبرد، اللهم ا غ س ل ن ا من خطايانا. والبرد ونقطنا من الذنوب والخطايا كما ي ن ق ى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ب ع د بيننا وبين خطايانا كما ب ع ت بين الشرق م والغرب اللهم منع لي في هذه الليلة بتوبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والصيان اللهم ه د ن ا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما ق ط ي ت وقنا برحمتك وصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من ع ا ت ولا يذل من و ل تبارك ربنا و ت ع ا ل ت لك الحمد على ق ض ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك الله ق س م لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبل غنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصا. الدنيا ومتعنا اللهم ب أ س م ا ع ن ا وأبصارنا وقوتنا أبدنا أبقينا ت وجعله ا ل و ا ر ث منا وجعل د غ ر ا على من ظلمنا ونصرنا ا على من عادنا ولا ت س ل ط علينا بذنوبنا من لا يخافك ف ي ن ا ولا ير ولا تجعل الدنيا أكبرهم ن ا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا من بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والكرام اللهم واعنا في رمضان على الصيام والقيام اللهم واعنا في شهر رمضان على الصيام والقيام اللهم وكم أ و ل ا اللهم فبلغنا آخره وأنت ر ا ض عنا اللهم فبلغنا آخره وأنت ر ا ض ع عنا اللهم وجعلنا فيه من عبادك المقبولين ولا تجعلنا من المردودين الخاسرين اللهم ولا تجعل الحظنا من صيام ن الجوع والعطش ولا من قيام ن التعب والسهر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم وجعلنا لكذاكرين لكشاكرين لكواهين لكمطوين ا ل ك م خ ب ت ي ن لكمنيبين لك اللهم تقبل توبتنا وغسل ح و ب ت ن ا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا و ا ه د ق ل و ب ن ا وسجد السنتنا اللهم وجعل خير أعمال خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومن ل ق ا ك وأنت راضي عنا اللهم إنا نعود بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم وغفر لنا في ليلتنا هذه يا جمعي و َ ه َ ب ا ل م س ي ل ي ن م ن ن ر ا ل م ح س ن ي ن ا ل ل ه م ل ا ت د ع ل ن ا ذ ن ب د ا إ ل ا غ ف ر ت َ و ل ا ه م ّ ا إ ل ا ق ر ج ت ه و ل ا د ي ن ً ا إ ل ا ق َ ط ت ه و ل ا م ب ت ل ا إ ل ا ع ف ي ت ه و ل ا ك ر ب ً ا إ ل ا ن ف س ت ه و ل ا ع س ي ر ا إ ل ا ي س ر ت و ل َ ا ولا ضال ا إلا ه د ي ت ه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا ل ك ر ض ن ولنا فيها صلاح إلا وانتنا لقضاء. في الموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاف واعف عنهم وأكرن ذلهم واسع م د خ ل ه م و ا غ س ل ه م بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقَّت